أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نور ثم عبث وبثر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 112. إن هذا إلا قول البشر 113. تأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر للبشر عليها تسعة عشر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 حتى أتانا اليقين